هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتنيه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا إِنَّ مَن شَاكِرًا وَإِنَّ مَن كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَرَاسِيرًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام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 يومٌ عبوسٌ خمطريرا إننا نَخَافُ من ربنا يومٌ عبوس يومٌ عبوسٌ خمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ودقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فيضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فيضة قوارير من فيضة قدرها تقدير ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسلة ويطوف ف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ثر واذا رأيت ثم رأيت نعيما ثم ورأيت نعيم وملكا كبيرا ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم فيها بسودس خضرو واستبرق وحل أساور من فيضة وحل أساور من فيضة وحلوا أساورا في الضوء وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر, فاصبر لحكم ربك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 يحبون العاجلة يحبون العاجلة ويدرون وراءهم يوم ثقيل.